السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى والصلاه والسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد زي ما اتعودنا مع بعض يا جماعه انا عايزك في الاول تتخيل معايا اتخيل معايا ان انت عندك امتحان الساعه عشرة والساعه الوقت بقت 10 الا ربع وانت لسه نايم نايم ازاي ده امتحان مهم جدا ممكن تقعد ثانه عليه ممكن يروح شغاله منك فيه الساعه 10 الا ربع وبدا حد ينادي عليك وانت ما بتصحاش هيعمل ايه هيجي يهزك ويقولك صح النوم صح النوم الامتحان هيروح عليك ده انت يا دوبك تجري يا دوبك تلحق يا رب تلحق يا تلحق. يا ما تلحقش. هو ده اللي انا عايز اقوله لك هو ده اللي أنا عايز اقوله لينا كلنا يا جماعه خلاص يا جماعه خلاص لازم نلحق يا جماعه لازم نصح النوم صح النوم يا جماعه لازم كل واحد مننا يصحى قلبه يستيقظ المنظر اللي بيبقي اللي بيبهر قلب الواحد منظر رائد الفضاء لما بيطلع في سنة... في الفضاء ويطلع لابعاد عمره ما تخيل انه كان يطلعها في يوم من الايام لما بيحب يخرج من السفينه يعمل أي مهمة بيحصل له ايه بيربطوه حبل ويخرج بالحبل ده الحبل ممدود بينه وبين الحبل ده اتقطع با مش ضاع مفيش مصطلح ضياع ممكن يعبر على اللي حصل له لو الحبل ده تقطع. اتقطع اوعى تقطع الصله اللي بينك وبين ربنا اوعى تقطع الحبل اللي بينك وبين الملك سبحانه وتعالى تضيعي كل حاجه تضيع كل حاجه تنتهي معاني ليله قصه بس قصه جميله قوي يا جماعه قصه انا عايز قلبك يعيش معايا في القصه دي انا والله يا جماعه الواحد بيبكي هو بيسمعها بيبكي وهو بيشوف اللي فيها المعاني الرهيبه اللي فيها معاني ليله قصه واحد واحد عصى عصى يعني ايه اطلق بصره يعني يقسمها اغاني أتل قتل نفس قتل 99 نفس قتل 100 نفس بس لما ارجع لك يا رب لما قال اقبلني يا رب لما اله على بابك يا رب لقى باب ربنا مفتوح اوسع ابواب الرحمه كلها مفتوحه أو المشهد الاولاني في القصة واحد واقف بعد ما عصى بعد ما عمل كل حاجه واقف بيقولها لي من توبه خلي متظمعوا ونرجع نظف تاني معقوله ربنا يقبل يا رب انا يا رب عملت كل حاجه انا يا رب عصيتك بكل حاجه انا يا رب ما سبتش مكان ما عصيتكش بيه يينفع ارجع انظف تاني يا رب يا رب انت اكتر واحد عصيته بس انت اكتر واحد بحبه انت اكتر واحد اعرضت عنده بس انت اكتر واحد محتاجه انت اكتر واحد بحثت عنه بس انت يا رب اكتر واحد قلبي كل ذره فيي بتهتف بحبه والاحساس بقربك يا رب انا عصيتك كتير والله العظيم بحبك على قد معصتك على قد يا ربنا بحبي يا رب عايز اتوب يا رب هلي من توبه يا ناس يا ناس حد يدلني يا ناس حد يدلني حدي اللي يعرف حد يوصلني ربنا يقول لي اللي يعرف حد يعرف باب يتفتح لي يقول لي يا رب يا رب انا عايش في ضنك يا رب يا رب اقبلني انجدني يا رب يا رب انا انا قتلت 100 نفس وبكل ذنب عملته اتقتلت 100 مره انا بموت كل يوم 100 مره انا كل يوم 100 مره انا عايش في ضنك يا رب دلو على راهب راح للراهب وهو كله امل ربنا هيفتح لي الباب انا لقيتسى كوصل لربنا ولا ايه روح للراهب قال له انا كنت نظيف وطاهر بس قتلت قتلت 100 نفس قتلت ده عشان واحده وقتلت ده عشان فلوسه وقتلت ده عشان كان بيغشني اه انا ما حدش لا ما استحملتش وقتلت ده عشان كان بيترصق عليا وقتلت ده وقتلت ده واحد صاحبي وقتلت ده عشان حته حشيش انا قتلتها من توبه خلي من توبه ينفع ان انا اتوب وارجع نظيف تاني ينفع ان كل اللي كتب عليا ديت مسحت تاني ينفع ان انا ابدا صفحه جديده مع ربنا تاني ينفع ان انا ارجع زي ما اتولدت طاهر ونظيف ينفع ان الماضي ده كله يتمسح ولا كان عملت اي حاجه الراهب قال له ما ينفعش ما ينفعش ازاي ما ينفعش انت كتبت 100 واحد وجاي بعد ايه ما ينفعش ازاي يعني انا نور نور داخل جهنم داخل جهنم يعني انا مش هشوف الجنه ولا ادخلها يعني انا هتحذب في قبر يا يعني ايه ده انت لو قلت سرطان هيجيني لو قلت مصيب لو قلت لي لو قلت لي لا يا لهتموت على قلبي من انك تقول لي ماليش ثوب يعني انا ماليش تنصف في رحمه ربنا ماليش تنصف في الجنه ماليش تنصيب ولا امل ان ربنا يغفر لي انت ما ينفعش تعيش انت لازم تموت انت لازم تموت وقتله اتلهء موت نفس ومش مخنوق مش عارف يعمل ايه قال له الشيطان قال له يا, يا عم انت بتعمل ايه يا عم مفيش فايده يا عم ياس يا عم عيشها بالطول والعرض انت مفيش فيك امل مهما حاولت انت جايب بعديه يا عم انت رايح لحياه خانقه برجليك انت هتسيب العز و... ده انت باشا انت كله بيخاف منك كله هيخضك مطفش بعد كده يا عم انت سايب الدوت دي او يا عم ارجع بدا مش قادر مش قادر يستسلم لكلام الشيطان مخنوق من جوه تعبان يا ناس يا ناس حد يدلني على طريق يوصلني لربنا يا رب انا بموت كل يوم 1000 مره يا رب انا بتدبح كل يوم 1000 مره يا رب انا عايش في ضنك دلني عليك يا رب وصلني ليك يا رب يا ناس ما حدش يعرف حد يوصلني لربنا دلوه على عالم عالم بدا يروح للحالم وهو رايح في الطريق يا رب يا رب اقبلني يا رب انا عاوزك يا رب قادر اي طريقك يا رب هو رايح في احساس مريض جه سرطان لف على كل دكاتره الدنيا قالوا له انت ميت ميت ورايح لاخر دكتور في الدنيا لو ده قال له ميت خلاص يبقى كل حاجه انتهت رايح وهو رايح في الطريق لسانه مشلول مش قادر ينطق ايده مشلوله مش رجله مش قادره تشيله مرعوب لو قال لي لا اعمل ايه هعمل ايه هروح فين هروح فين لو قال لي لا هروح فين لو ما طلعش فيه باب بينه وبين ربنا ارجع منه ولو قال لي اه انا حاسس انه يقول لي انا حاسس ان في امل والله العظيم انا رغم ان انا كنت معصيه وبعمل كباير كتير الا ان انا كنت حاسس ان ربنا بيبعت لي رسائل كتير كان كل يوم بيبعت لي رساله ارجع كان كل يوم بيبعت لي رساله يقول لي بابي لسه مفتوح كان كل يوم بيبعت لي رساله يقول لي رحمتي واسعه ما تياسش من رحمه تعالى تعالى كان كل يوم بيبعت لي رساله يقول لي انا افضل منك لمين سايبني ورايح لمين مين اللي اولى بيك مني مين اللي ارحم بك مني مين اللي يحبك اكتر مني مين اللي هيفتح لك بابه اكتر مني مين اللي هيقدرك اكتر مني كان كل يوم ببعت رساله انا حاسس ان في امل والله حاسس ان ربنا مش هيسيبني بدا وهو رايح لطريق العالم مشهد مرعوب يقف على باب العالم لخبط وقال لي لا هعمل ايه بدات ايديه تقدم وترجع يقدم ردي ويرجع واول ما ايديه لمست الباب بدا يخبط يخبط يخبط بدأ بكل قوته بكل رغبته انه ييش انسان نظيف وطاهر بكل رغبته ان الماضي يتمحى من حياته بكل رغبته انه يعيش في كنف الله وفي رحاب الله بكل امله في ربنا بدا يخبط جه العالم بيفتح الباب ده مين اول بشوف العالم في وشه ما ينطق لسانه يتشل دموعه هي اللي عبرت عن مشاعر كلام الدنيا كله ما يقدرش يعبر عليه بص للعالم واول ما بدا ينطق ما قالوش غير كلمه واحده هلي هل من توبه هلي هل من توبه انا عملت كل حاجة انا عملت كل حاجه انا مفسد من مفسدين في الأرض انا عصيت ربنا معصيه لو حد يعرفها مش هيطيق يقعد أنا عملت حاجات لو اي لو اقرب ناس إلي يعرفوها مش هيطيقوا يقعدوا في البلد اللي انا فيها هل لي من توبه انا عملت حاجات كتير قوي بس والله أنا مستعد اعمل اي حاجه عشان ربنا يقبلني أنا مستعد اضحي باي حاجه انا مستعد ادوس على أي حاجة بس في امل ان ربنا يقبلني انا عملت كل اللي انا عايزه عاصيت كل المعاصي اللي انا كنت عايز اعصيها عملت كل حاجة وراجع مقصور رجع مجروح رجع مدبوح قصطتك يا حمار ويا قهثي من الخطب ويا حسني من الايام والايام طاصف بي ربنا ممكن يقبلني هل من توبه يا رب يا رب انا مجرم مش هتقبل غير النضاف طب انا اروح فين اروح لمين غيرك يا رب يا رب يا رب ان عظمه ذنوبي كلها فلقد علمت بان افوك اعظم ان كان لا يرجوك الا محسن ان كان لا يرجوك الا محسن فبمن يلهو المجرم فبمن يلهو ويستجير المجرم المجرم يروح لمين هل من توبه ينفع توب ينفع توب يا الشيخ ينفع ولا ما ينفع فقال قال له شي قال له العالم ومن يحول بينك وبين التوبه ايه اللي يقف بينك وبين مولاك اللي خلقك من يحول بينك وبين التوبه انت عارف فرحه ربنا بيك ايه انا انت عارف رحمه ربنا بيك قد ايه رحمته بيك ده نو جزء من جزء من 100 جزء من الرحمه بتاعته لما حطها في قلب امك شوف عملوا ايه انت عارف حب ربنا ليك قد ايه اللي حب الناس ده كله قطره ما تجيش من من بحر حبه ليك سبحانه وتعالى انت عارف كرم ربنا قد ايه انا انا بعد ما قتلت نفسي في حبك انا بعد ما عملت كل حاجه يفرح بي أنا بعد ما عملت كل المقاصي وبقيت مفسد أنا انا ما عملتش حاجه ما عملتهاش يفرح بي انا بعد كل ده بعد كل الماضي ده يفرح بربنا سبحانه وتعالى يفرح ازاي انا ده انا ده انا, أنا جايله بجبل ذنوب انا جايله بجبال ذنوب سمع صوت في قلبه سمع صوت غريب في قلبه بيخبيت في قلبه يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت غفرت لك على ما كان منك ولا ابايك يا ابن آدم لو أتيتني بقرب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا ما فيش في قلبك غيري لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقربها مغفرة يعني انفعته ومن يحول بينك وبين التوبه انطلق من فرحته ما تردتش ما اتذبش ما وقفش ياخد قرار ما تردتش في لحظه انطلق طلع يجري ساب كل حاجه بقى كل حاجة وهو في الطريق نزل ملك الموت بدا ينزع روحه بدا ينزع روحه من كل حته في جسمه بدا يقع على الارض لا يا رب أنا بعد ما عرفت طريقك مش هيحل بيني وبينك حاجه ولا الموت ولا الموت هيحل بيني وبينك يا رب بدا الالم بدا من ساعه يزيد بدا روحه تتزق من كل عرق وعصب. بدا يزحف على صدره بدا يكملها زحف وايده الضعيفه مش قادره تمسك في التراب وتشد في التراب عشان يزحف لربنا سبحانه وتعالى بدا بكل ذره لسه في جسمه الروح ما خرجتش منها يزحف لربنا سبحانه وتعالى انا عايزه اوصل لك يا رب لغايه ما آخر ذره في جسمه الروح بتتسحب منها كان عارف خلاص انه ميت ميت كان نفسي اوصل كان نفسي ابقى كان نفسي أعيش طهر. كان نفسي اسجد لك يا رب كتير قوي كان نفسي اقول لك في كل ثلثاخير من الليل انا بحبك قد كان نفسي اذكرك لليل كان نفسي اعيش حياة ثانيه كان نفسي اجيب له عمري الف عمر احبك فيه واعبدك فيه وطوب فيه كان نفسي كل ما اصي عملتها اعمل قصاده مليون حسن يا رب عشان ارضيك كني نفسي احس انك راضي عني وانك بتحبني كني نفسي ذوق رحمتك يا رب كني نفسي ذوق رضاك يا رب وانتهي ملك الموت من مهمته ويبقى المشهد جثه نايمه في وسط الصحراء في مكان مو حش ما فيش مخلوق فيه بس القصه لسه ما انتهتش ينزل فوجين من الملائكه فوجين كبار جدا فوجين دول ما لهمش دعوه طول دول شكل ودول شكل دول بيض وجوه كان وجوههم الشمس ودول وشوشهم سوده ومعاهم كفن من نار ودول معاهم لبس من الجنه وعطر من الجنه وجايين فرحانين ودول جايين معاهم كفن من جهنم وجايين غضبانين منظر رهيب والاثنين وقفوا عند جسده مين هياخد روحه من ملك الموت مين هيستلم روحه من ملك الموت القصة لسه ما انتهتش يا جماعه ما همش عارفين يعملوا ايه ملكتنا العذاب قالت انتوا عايزين ايه انتوا عايزين تاخدوا مين ده احنا قعدنا سنين نكتب في سيئات مالهاش حصر هو عملها هتاخدوه ازاي وملائكه الرحمه تقولوا انتوا مش عارفين رحمه ربنا رحمه ربنا انه جاء مقبلا بقلبه على الله ده جايبه قلبه مش برجليه مهما الانسان عمل لو رجع بقلبه كل حاجه تروح لو رجع لربنا بقلبه مش برجليه كل حاجه تروح ربنا سبحانه وتعالى يجري معجزه حصلتش قبل كده فاوحى له خلاص دي المسافه بينه وبين ارض المعاصيه وارض الله له لارض المعاصيه انت بعيد وليارض الطاعه انت قريب اثل المسافه لقوه لا اقرب لارض الطاعه بشبر واحد شبر يعني تلت خطوه رجلين شبر واحد فقبضته ملائكه الرحمه اتحط في كفن من الجنه لبس لبس الجنه طلع مع ملائكه بيد الوجوه كانه وجوه الشمس احتفل بيه في ملكوت السماوات السبعه طلع لي سبع سماوات ربنا الف صدق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في عليين ايه ده ايه طوفان الرحمه دي ايه ده مين اللي بعد كده هي اسم رحمتك يا رب مين اللي بعد كده يا جماعه انا عايزكم تقفوا مع الحديث ده واقفه انا عايز توقف تاني بقى الحديث عايز يناقش تاني مع القصة كان رجل في من كان قبلكم قتل اللي قتل ده معقوله ماذناش يا قليل انزنا معقوله ما سرقش يا قليل يعني عمل كل الموبقات طب اللي قتل 99 ده قتلهم في يوم بتاكيد طول العمر يبقى الراجل ده صحيفته شكلها ايه وبحاسب لك ربنا قبله انا بقالي 5 سنين بشرب مخدرات كل يوم يقبل لي انا مغني وانا ممثله وانا عملت اللي ما اقدرش اقوله ما اقدرش اقول انا عملت ايه يقبلنا يقبلكم طب انا انا, أنا عندي جنوب انا حاسس ان انا مذنب قوي حتى لو الناس بتقول لي اني حاسس ان ذنبي يقبلني يقبلك قتل 99 نفس يا جماعه الراجل ده لو رحنا القريه بتاعته وقلنا للناس مين اخر واحد في البلد دي كلها ممكن يتوب يقولوا ده وهو اول واحد تهاب اوعى تيأس من نفسك اوعى تيأس من نفسك اوعى تيأس اوعى تيأس من صاحبك من اقرب صحبه ليك من اي حد اوعى تيأس يا جماعه من افسد الناس في الدنيا ربنا قادر ورحمته واسعه طب اللي قتل 99 ده مفيش حد يقوله لا مفيش حد يعاقبه معناه ان البيئه كانت فساد رهيب طب ما حدش كلمه ليه البيئه كانت فساد رهيب يبقى اوعى تقول ان البيئه فساد وانا هعمل ايه, وانا هعمل ايه؟ كلهم كده اوعى تقولوا انا هعمل ايه انا واحد بغني وكل اللي حواليا مغنيين وكل اللي حواليا بيئه فاسده اوعى تقول اوعى تقول هعمل ايه بيئه منها اطلع من بركه الطين اطلع من بركه النار اطلع من بركه الحميم قتل 99 نفس فبدا له أن يتوب يا ترى ليه يا جماعه الحديث مش اي ليه ولكن يا ترى ليه يا جماعه بالتاكيد الراجل ده من زمان مخنوق مش طايق مش بيطيق بدالين واحد مخنوق مش قادر يستحمل ويجي موقف يجي موت قريب فجأة خلاص عند 9 كان وصل ان معاذ مش قادر خلاص فسأل عن اعلم اهل الارض سال هو اللي راح هو اللي خد خطوه من تقرب الي شبرا تقرب تقرب انت اللي لازم تقدم الخطوه الاولانيه لازم تقدم الخطوه الاولانيه ليله ربنا سبحانه وتعالى لازم اول خطوه ليله ربنا اول شبر اول شبر اللي تنقذ به مصيرك طب سال عن اعلم اهل الارض اه ما راحش الواحد هيقول له يا عم وايه يعني ما راحش الواحد هيقول له سيب ما تسيب التمثيل ما راحش الواحد حط لك خمس انواع مكياج في وشها وطلع لك بميك اب بيتكلم الناس في دين ربنا ما راحش حد هيميح الدين ويضيع الدين ما راحش ما راحش تقول لها سورتي حجاب شرعي كامل ما راحتش للشيخ يقول لها البنطلون لا باس به إن كان فضفاضا ما راحش لا دور على اللي عنده علم لانه عايز يتوب بجد لو عايزه تتوبي بجد دوري على لازم لشيخ من أهل السنه عنده علم فسال عن اعلم اهل الارض فدله على راهب الناس بتياسب طول الدقم راح قال له ليس لك توبه قتلوا يعني الذنب اللي هو بيحاول يخلص منه وقع فيه لو انت بتحاولي تتوبي وقعتي في نفس الذنب ثاني قومي وكملي ما تياسيش لو انت بتتوب وقعتي ثاني دخلت على موقع ثاني انا مش بقول لك ادخل واستاتر اوعى ده نار ده نار ده عذاب ولكن افرض وقعت لاي سبب قوم كمل اوعى تسيب اوعى تياس بدا يكمل بدا يسال ثاني دلوه على اعلم اهل الارض المره دي بجد قال له هل لي من توبه قال له ومن يحول بينك وبين التوبه ولكن الكلمتين يا جماعه الكلمتين اللي لو دخلوا قلوبنا كل حاجه في حياتنا تتغير اترك ارضك فانها ارض سوء فانتقل الى ارض كذا فإن فيها قوم يعبدون الله اترك مصيبه كتير من الشباب انه عايز يتوب من غير ما يفيب من غير كلمة اترك متصور انه ممكن يبقى كويس من غير ما يسيب الماضي اترك احرق كل الماضي بتاعك احرق أي علاقه بينك وبين الماضي احرق شرايطك احرق نمر المحمول احرق الارض احرق كل حاجة اقفل أي باب بينك وبين المعصيه وبينك وبين الماضي اترك اترك الصحبة اللي عاقل ان معتقد انه هيتوب وهو مع لو اول شرط الالتزام ويبقى واهن مش هتقدر هتضيع بيعمل زي اللي راكب سفينه وبيجري على الجامع بيجري بس السفينه بتجري عكس اتجاه الجامع موهوم انه بيتقدم موهوم انه رايح لربنا الراجل ده كان زعيم شله كان كبير كان كومندا ومع ذلك ما قالش هضحي باعتباري وبمركزي ده ما قالش هيقولوا عليا ايه ما خافش ما ترضدش ما, ما تترددش ما تترددش ما تتزلزبش وبعد كده يا جماعه ف اترك وانطلق لما قالوا لي انت عايز ان السلسله دي قلت لهم اترك وانطلق لما قالوا لي هدفك ان السلسله قلت لهم اترك وانطلق هم دول انا عايز اشرح في الشباب وفي قلبي اترك وانطلق انطلقي عايزين ابطال عايزين اللي كانوا ابطال في المعاصي وابطال في الطاعات عايزين رجاله عايزين عظماء عايزين سابقين يا جماعه فانطلق الراجل ما كدبش خبر انطلق في الطريق وهو في الطريق تنزل ملائيكه الملك تنزل ملائكه الرحمه وملائكه العذاب <تصفيق> انه جاء مقبلا بقلبه قفلت الموضوع خلاص قلبك قلبك فيه ايه ربنا عمل للراجل ده ايه يا جماعه ربنا عمل له اول حاجة ان ربنا سبحانه وتعالى ربنا يا جماعه رزقه حسن الخاتمه حسن الخاتمه اي والله يا جماعه حسن الخاتمه ده شيء رهيب شيء عظيم أحد اخواني واحبابي واحد بيسيبه مات بيقول مات وساجد سجد سجدة طويلة بيهزول ومات ف بيدوره في ورقه لقوا كشكول عنده كشكول كامل من اول سطر لاخر سطر بلي يا رب خفف عليا سكرات الموت يا رب خفف عليا سكرات الموت يا رب خف من كتر اللي في قلبه من خوف من لحظه الموت ملك كشكول يا رب خفف عليا سكرات الموت متوفت وهو وهو س... اللي مات على لا اله الا الله واحد أمريكي من اصل اسباني وعايش في نيويورك يعني زي سلمان الفارسي كده بين وبين الدين ايه بينه وبين مت على لا اله الا الله قبل ما يموت بثلاث ايام وكان تايه وبيدور وادي للحق ينام يشوف رؤيه سيدنا عيسى يجيله سيدنا عيسى المسيح عليه السلام يقول له كن مسلما كن مسلما يقوم مفزوع يجري في نيويوركي يدور على اي مسجد يروح في بروكلين يدور على اي مسجد يدخل مسجد يقول لهم انا عايز ابقى مسلم ابقى مسلم ازاي يعرفوه الشهادتين يشهد الشهادتين يصلي قام كذا صلاه وعند صلاه العشاء يسجد في الركعه الاولى الامام يسجد وراها الامام يقوم وهو ما يقومش يموت على لا اله الا الله زي يقتنا الله يرحمها اللي كانت راجعه في سالب اكسبريس الباخره اللي غرقت من كذا سنه وهي راجعه الباخره بتغرق تبو تعمل ايه فهي مع جوزها ففي الاوضه الحق بنغرق يلا نطلع بسرعه نركب باقه ولا اي حاجه قالت له حجابي قال لا حجابك ايه هو الوقت وقت حجاب قالت إلا حجابي لازم البس حجابي كله كامل ونزلت جابت حجابها وطلعت قلت له انت راضي يا عمي فاحجب الصلاه ويعيط مش قادر يستحمل الموقف قالت له بالله عليك انت انترضى عني الله والله راضي عنك قالت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله معلش بتكلم على مخلوق فضلت ترد ترد تردد الشهادتين لغايه ما غرقت وماتت وجوزها هو اللي نجا وحكى هذه القصه مات على لا اله الا الله ماتت على لا اله الا الله زي المؤذن اللي قعد 40 سنه يقدم من غير اوكر الراجل بيحب الادان من قلبه لما بكيه قبل الموت ابتلي بمرض صحته ضعفت فقد النطق ما عاد بيقدر يادي بقى بيسمع الاذان قلبه يتشق ما هوش قادر ما هوش عارف يعمل ايه اولاده بيقسموا انه قبل ما يموت على طول الاذان جه ميعاده راح ربنا سبحانه وتعالى انتق صوته قعد يادي الله اكبر وتحول للابله الله, الله اكبر الله اكبر الله اكبر لغايه ما وصل لغاية اخر الاذان لا اله الا الله واعمات ماتوا كل دول على ليله الا الله زي الدعاي اللي كان رايح في احد المساجد وربنا يقدر ان خطيب الجمعه ما يطلعش يطلع هو يكلم يكلم الناس عن الدار الاخرى زي المحاوله اللي بحاول اعملها معاكوا كل وقت يا جماعه يجي بيقول بعد الخطبه الناس بقت بعد الخطبه جاله جاله شاب ريحه السجاير شكله معروف ده شكله ده شكله بعيد بعيد جدا قال له انتوا كنتوا فين انتوا سايبيننا ليه حرام عليكم سايبيننا في العذاب اللي احنا فيه ده ليه انا عايز اتوب اتوب ازاي قال له قال له رقم تليفون الشاب رقم تليفونه الشاب بعد اسبوعين اتصل بيه وراح له وطالعه وثوب الابيض ما شاء الله قعد 3 شهور الشاب يصوم بالنهار كل يوم ويقوم الليل كل ليله بعد 3 كان ايامها ايام الجهاد في افغانستان زمان ايام الرسل كانوا في افغانستان ايام قبل الفرقه والنزاع كان في افغانستان فده كان في الخليج هذا الشاب استاذن امه قال لها كان في رمضان في رمضان يا جماعه قال لها انا له بس قال لها شرط اخدك واوديكي قالت له موافقه وهم في الطريق وهم راكبين العربيه تتقلب العربيه يموت الشاب يموت في رمضان وهو صايم يموت وهو مع القران يموت وهو تائب يموت وهو رايح يعمل عمره يموت وهو بار بامه يموت وهو رايح يجاهد يموت وهو فتح صفحه جديده مع الله زي البرقه بتاع جنوب شرق اسيا اللي قعدت تحوش شلن علشان اللي جت ما لمت فلوس الحج طول عمرها فانا جدا اول ما وصلت لجده في في المطار في او في في المينا فبتقول لهم قالوا لكم يعني في الحجاز قالوا اه الحجاز سجدت لربنا سجدت شكر ما قامتش منها ماتت زي المراه اللي كانت راجعه من الحج والاوتوبيس حصل فيه حادثه اولادها بيفوقوهم راجعه من الحج قالت لهم الملتقى الجنه الملتقى الجنه الملتقى الجنه وماتت الله يرحمها كان أحد الناس وهو معدي في سينا في مكان في الصحراء ساعه خالص بيقول شميت ريحه جميله جدا جدا المكان صحره ما فيش اي نبات عطري ولا اي ازهار في يوم فبقى تحفر احفر لقيت جثه شاب اتقتل في حرب 67 لسه بجسمه لسه بدمه لسه بعطره ربنا حافظ جثته وحافظ دمه وحافظ ريحته العطره بعد السنين دهي ده كلها واللي مات وهو رايح يشتري فستان لبنت يتيمه في بنت فرحها مات والعربيه حصل فيها حادثه يا جماعه حسن الخاتمه حسن الخاتمه ربنا يديك كل ده ليه الراجل ده ربنا اداله حسن الخاتمه لو تاخر قليلا آخر وقفه لينا في حلقه الليله لو طال طول الدكه اتاخر يا جماعه الراجل ده فرق مصيره على شبر الشبر ده ممكن يو... الشبر لو كانت أخر دقيقه لو كانت تفضل لو كان بكره ما تقولش بكره ما تقولش بعد ساعة صاحبي بيقول لي الراجل عندهم في الجامعه قال ادعوه ادعوه ادعوه الام بي 3 على طول في ودنه والادام بجد ما بيصليش قال بكره بيقول جت بكره لقيته مات ما تظبطش عمرك تمانيش عمرك مفيش بكره ماذا لو تاخر قليلة كان ضاع كان مصيره انتهى كان قبراته ملكه العذاب كانت مقبره بقى جمر مولع عليه في نار كانت اتحاسب على ذنب ذنب كان انتهى كانت اتنسف كان الحبل اتقطع وضاع وانتهى وتا كان خلاص قطارته وفاته الشبر اللي هو لحق ده ممكن يكون درس انت هتحضره ممكن يكون صلاه التراويح الليله بخشوها ممكن يكون ختمه القران اللي انت هتختمها ده ممكن يكون شريط ديني هتسمعه الليله ممكن يكون نقابك اللي هتقرري تلبسيه الليله ممكن يكون المعصيه اللي انت قررت تسيبها والبنت اللي انت هتسيبها ممكن يكون ممكن يكون اي معصيه ممكن يكون اعتزال التمثيل ممكن يكون اعتزال الغناء ممكن يكون اعتزال التلحين ممكن يكون اعتزال المركز اللي مال ممكن يكون ترك المحل اللي بيجيب لك منه من ترك تجاره اللبس اللي بتاع البنات بتقول ممكن يكون اي معصية انت هتكسبها ربنا سبحانه وتعالى اي طاعه انت تعملها ربنا سبحانه وتعالى لو اتاخر قليل الشاب اللي كان ماشي مع احد الدعاه وتايب ومنطلق الى الله الداعيه بيقول له الدعاي بدا يتش بيبعد فالدعاي بيسال عليه قال له ده ده, ده بينتكس بيتصل بيه قال له انا جاي عم الشيخ انا راجع انا هرجع والله العظيم بيقول كل فتره يتصل انا راجع انا راجع ويأخر انا راجع في يوم اتصلوا بيه قالوا له روح المستشفى راح له المستشفى لقى عنده ادس بيقول اول ما دخلت عليه لقيته بيقول لي انا كنت عايز كيلو على رجلي جابني على وشي اتاخر فرعون اتاخر جه عند الموت بيقول امنت انه لا اله الا الذي امنت به اتاخر الان بعد ايه بعدي اتاخر صاحبنا صاحبنا وحبيبنا الله يرحمه اللي كان عايز... تعالوا لي املوا لي الهارد ديسك بتاعي مواد دينيه انا عايزه اتوب انا عايزه التزم فجاه قلت لهم بيقولوا فين مات ما اتزاي ما تفحط عربيه مات ازاي اتاخر اتاخر يا جماعه يا جماعه ماذا لو تاخر قليلا اوعى تتاخري يا تلحقي ما تلحقيش لازم الليلة ناخد الشبر الشبره يكون نقاب الشبره يكون انك انت خلاص هتسيبي اي علاقه محرمه واي اختلاط الشبره يكون انك هتسيب المال الحرام الشبره يكون انك هتعتزل الابثات الشبره يكون انك هتغادر القناه الفضائيه المفسده اللي انت بتطعن بيها في كبد محمد بن عبد الله وفي كبد الاسلام ليل نهار ربنا زيك زي شارون وبوش بتحرف الاسلام الشبره هيكون ده الشبر هيكون ايه الشبر هيكون توبتك للخلف لربنا الشبر هيكون ركعتين توبه لا ننزل نصلي من دلوقتي الشبر هيكون الصفحه الجديده مع ربنا الشبر هيكون ايه لازم الليله كل واحد يقدم شبر لازم الليله يكون جميل عمل صالح اتصل بصيد امك كلهم واتصل بيهم وتقرب اليهم وسلم عليهم اعمل حاجه اقطع علاقتك بصحبه السوق خلاص قول انا تبت يا رب انا سبت يا رب ماذا لو تاخر قليلا كان كل ضياع كان كل الرحمة دي ضاعت بس انت تيجي بس انت تيجي وانت هتشوف هي هيعمل لك ايه بس انت تعالى وشوف هيديك ايه يا مسكين في حته تشيلن حقير وخايفين من اللي هيديكوا كنوز خزائن السماوات كلها تعالوا ما تخافش يا اللي بيقعد قدامك 20000 شاب وبنت في الحفلة الغنائيه بتاعتك هيديك الاعظم والله العظيم في الدنيا والاخره يا اللي بتكسب بتكسب لك 2000 3000 جنيه من مال حرام هيديك الاعظم والابرك والله العظيم يا اللي بتذوق في أي معصية وبيدوق الى الذف أي معصيه هيديك اللذه الاعظم والسعاده الاكبر والله العظيم يا اللي انت لسه نايم يا اللي انت لسه غافل يا انت لسه قاعد بسمي نفسك ملتزم وانت لا انت هيديك انطلق يا جماعه اترك وانطلق اترك وانطلقي خلاص يا رجاله اتفقنا يا رجاله خلاص يا جماعه نرفع ابننا اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم اقبلنا اقبلنا يا, اقبلنا يا رب على بابك يا رب رجع يا رب يا رب. يا رب يا رب يا رب أحببناك. اللهم والله يا رب اللهم انا نقسم ان نحبك اللهم ان ما عصيناك جره علينا ولكن غلبتنا ذنوبنا اللهم إنا, اللهم انا تبنا اليك ورجعنا اليك وندمنا على ما فعلنا وعاهدناك على الا نعود الى المعاصي ابدا يا رب فلي من توبه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله